فَالقَلْبُ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَّهُمْ سُوءُ وَاتَّبَرُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِلَّا مَا الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَ فَلَا تَخَافُوا هُمْ وَخَافُونِ إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 بل هو شر لهم سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبيرا